وقال فرعون اوتوني بكل ساحر عليم فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم مرقون فلما ألقوا قال موسى ما جيتم به أه السحر إن الله سيبطله ان الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كرهه المجرمون فما امل لموسى الا ذرلية من قومه على خوف من فرعون وملئه ان يفتنهم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 وقال موسى ربنا انك اتيت في العونه وملئه زينه واموالا في الحياه الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا تومس على اموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب اليم